والله الذي أَرْسَلَ الرياح فتثير سحابا فسقناه إِلَى بلد ميت فَأَحْيَيْنَا به الْأَرْضَ بعد موتها كذلك النشور من كان يريد الْعِزَّةَ فلله الْعِزَّةُ جميعا إِلَيْهِ يصعد الكلم الطيب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 وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك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 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنهم ظَالِمٌ لنفسه ومنهم مُقْتَصِدٌ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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم اتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زَالَتْ آيَةٌ أَمْسَكَهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بالله بِاللَّهِ جَهْدَ أيمانهم لئن جاءهم جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ من مِنْ أَحَدٍ الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الْأَرْضِ ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم